「あらららららららららららら な <flats> るほど <vaccine>。 جزاك الله خ ي ر نعم قم قم أ خ و ن ا ا ق ر أ احسنت جزاك الله خيرا تفضل نعم قم ف ق ر أ انت ファクシーや。 どうしたらいいのか。 私は一緒に暮らすことにし فكيف؟ こ ح س ن فكيف ا と ع してもらうことにしてもらうことにしてもらう なあ、こんにちは。 ما ح س ن ت جزاك الله خ ي ر طيب الاخير من هو الاخير قوم جزاك الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ا ل أ ص ل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم العلم والعلماء م ع ر ف ة العلم الذي أ ث ن ى الله عليه وعلى أ ه ل ه اختلط هذا المعنى في زمن المؤلف وهو في زماننا هذا أ ش د اختلاطا وحصل في هذا ا ل أ م ر لبس كثير فصار يطلق العلم على العلوم ا ل د ن ي و ي ة من المهن والحرف والعلوم ا ل ت ج ر ي ب ي ة على أ ن ه ا هي العلم ويثنى على أ ص ح ا ب ه ا و أ ه ل ه ا أ س و أ من هذا كله أ ن يثنى عليهم وهم كفار ويمتدحون ل أ ج ل أ ن منهم الدكتور البارع أ و الحرفي الماهر أ و المخترع ونحو هذا من هذه ا ل أ م و ر صار في أ ذ ه ا ن كثير من الناس هذا هو العلم وغاب علم الكتاب و ا ل س ن ة الذي هو قائم على م ع ر ف ة كتاب الله عز وجل و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم ب ا ل ح ج ة والبرهان ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فالعلم القائم على الحجج والبراهين أ ص و ل ه م ع ر ف ة ما أ ن ز ل الله عز وجل ت ب ع و ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون فهذا العلم الذي ورد في فضله ا ل آ ي ا ت الكثيرات و ا ل أ ح ا د ي ث النيرات صار عند كثير من الناس نسيا منسيا وصار العلم إ ذ ا ذكر فهو العلم التجريبي فهو العلم التجريبي الخاضع ل ل ت ج ر ب ة و م ع ر ف ة أ م و ر الدنيا التي أ خ ب ر الله عز وجل عن م ع ر ف ة الكفار لها يعلمون ظاهرا من ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم عن ا ل آ خ ر ة هم غافلون و إ ذ ا كان المؤلف ي ت أ ل م لهذا في زمانه فكيف الحال في مثل هذه ا ل أ ز م ن ة سبحانك الله التي صار فيها اهل ل أ العلم والعلماء لا يذكرون في مقامات العلم والعامه ت أ ث ر و ا بهذه الدعاوى فصار ا ل أ ب يريد ابنه أ ن يكون مهندسا ً أ ن يكون طبيبا ً أ ن يكون مخترعا ً ولا يخطر في خلده وباله أ ن يكون عالما ً ربانيا ً ينفع الله به ا ل إ س ل ا م والمسلمين ف ه ن ا ك علماء و ه ن ا ك أ ش ب ا ه العلماء و ه ن ا ك عالم راسخ و ه ن ا ك متطفل على م ا ئ د ة العلم قد لبس لباس العلماء وتزيى بزينتهم وحاكى طريقتهم وهو ليس منهم وذا يفسد ولا يصلح وخطر هؤلاء أ خ ط ر من أ ن ص ا ف ا ل أ ط ب إن ا ء ومن أ ن ص ا ف النحويين فالاطباء إ ن أ ف س د و ا ف إ ن م ا يفسدون ا ل أ ب د ا ن والنحويون ان افسدوا فانما يفسدون اللسان لكن اشباه العلماء ان افسدوا فانهم يفسدون الاديان ومن هنا كان لزاما على أ ه ل العلم أ ن يبينوا للناس ما هو العلم الذي أ ث ن ى الله على أ ه ل ه في آ ي ا ت كثيرات فمن يذكر لي بعضها نعم قم أ ن ت الذي وراءك الساري قم إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء فدل ذلك على أ ن العلماء الذين يورث العلم عندهم خ ش ي ة الله عز وجل هم علماء ا ل ش ر ي ع ة الذين عرفوا الله عز وجل ب أ س م ا ئ ه وصفاته وعرفوا ا ل ح ك م ة في أ ف ع ا ل ه فهؤلاء هم أ ه ل ا ل خ ش ي ة من الله عز وجل وليس أ ص ح ا ب الطب و ا ل ه ن د س ة والاختراع الذين يعلمون أ م و ر ا د ن ي و ي ة محضه خالصه نعم من ا ل آ ي ا ت في مدح العلم و أ ه ل ه قم يرفع الذين والذين درجاته الله آمنوا وتعاموا よろしくお願いし قم。 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب هل هذا حرف استفهام صح او لا قم هل حرف استفهام وهذا سؤال في مقام التحدي فاين أ ي ن ج و ب ه أ الجواب ل ل ين ين الآية يجلس الجواب جواب استفهام هل حرف وان تجلس من ا ل ق ا ئ ل ه ا أ ن ا ذا من من هناك نعم قم اجلس قم أ ح س ن ترك الله الجواب لوضوحه فالكل يعلم أ ن ه لا يستوي العالم والجاهل لو أ ت ي ت بعجوز ا م ر أ ة عجوز عاشت في ا ل ب ا د ي ة وقلت لها هل يستوي العالم والجاهل ماذا ستقول لا يستويان فترك الله الجواب لوضوحه وظهوره تفضل أ ح س ن ت جزاك الله خ ي ر ومن ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة على فضل العلم والعلماء نعم من القائل هانذا ا نعم قم ق ا ل الله تعالى شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو الملائكه ة والوئو العلم قائما بالقصد ا قول ل ل عز واولو ج ل شهد ل ل لا إله إلا ه أنه ه و ا م ل ا ئ ك ة أ و ل العلم قائما ب ا ل ق ص د أ ح س ن فقرن الله شهادته 私たちの思い出はあなたの思い出はあ ع たの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの قوم よく聞いてみてください。 前にあるのはこのように言うと、このように言 ل と、このように言うと、このように言 ل と、このように言うと、و の ث うに言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように ر ج と、 اجلس أ ح س ن نعم مع أ ن الكلب من انجس الحيوانات لكن الله أ ب ا ح صيد الكلب إ ذ ا كان معلما فيه فضل العلم أ ح س ن ت يا ابا ف ا ط م ة جزاك الله خ ي ر نعم من القائل لست أ ن ا ذا ما في أ ح د يقول هذا أ ن ت ممن تقول ファス أ ルアール الذكر、インクントン・ラタラモン、ヒシャラフォアール الذكر、ウォーム・アール・リルム、ウォルジュー・イレイム・リアドミ、メンズィレ ز ィーン・ウォーマー・リフティーン・ビディーン・ラーザ・ウォジュー・ウォー・リルム・ビディーン・ラーザ・ウォ ل ュー・ソー・アー ن ン・ナアン・コ البشرى ファーストラリアの ل た ي の زاك الله خيرا <تصفيق> نعم ومن ا ل أ ح ا د ي ث قم يا أ خ ا ن ا قم اولم يروا أ ن ن أ ت ي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ط ر ا ف ه ا لا قال نقصانها بموت العلماء ومعنى عمارتها ا و ب ق ا ئ ه ا بوجوده العلماء طيب أحسنت جزاك الله خير فقد العالم ث ل م ا في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار كلام الحسن البصر صح ع ن ولم يصح مرفوعا نعم قم يا أخانا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله بها وبطريقه الجنه ما هو انس هانا دا. هانا دا. سمعت أ ن س و ا ب الدرداء لا عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ا ب الدرداء أ ن س أ ي ض ا في أ ح د يتابع على أ ن الحديث من حديث أ ن س نعم ن ب ح ث لك عن متابع الشيخ ابو ح د ي ث ة من ابو ح د ي ث ة طيب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة هذا من ا ل أ د ل ة على عظم وشرف العلم وهو طريق إ ل ى ا ل ج ن عامة ファンフ ا ンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンフ ن ンファンファンファンファンファンファンファンファンファ إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ففيه فضل العلم وبقاء اجره بعد موت صاحبه احسنت فمن يقول هانذا أ ا قم يا مصطفى قم أنت يعني أ ه ل العلم يباهى بهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيب جزاك الله خيرا نعم قم يا إ ي م ا ن ما جاء في صحيحين ابي ل ش ع ي د الكبير رضي الله عنه في ق ص ة الرجل الذي قتل تسعه وتسعين نفسا ف س أ ل عن أ ع م ا ل اهل ا ل أ ر ض فقال هل من توه ب قال ليست لك توه ب ف ق ت ل ه و ا م به المئه فسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فقال ا من ي خ ذ بينك وبين التوبه فيه فضل ع ا ل م على ع ا ب د حديث القاتل ت س ع ة وتسعين نفسا أ ن ه س أ ل عن اعبد أ ه ل ا ل أ ر ض فدل على رجل عابد فقال هل لي من ت و ب ة قال لا ليس لك ت و ب ة فقتله فكمل به ا ل م ئ ة ثم س أ ل عن أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض فدل على رجل عالم فقال قتلت م ا ئ ة نفسا فهل لي من ت و ب ة قال ومن يحول بينك وبين ا ل ت و ب ة ثم قال إ ن قومك قوم سوء اذهب إ ل ى ارض كذا ف إ ن بها أ ن ا س ا يعبدون الله فاعبد الله معهم وبينما هو في الطريق قبض مات فتنازعت فيه م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة و م ل ا ئ ك ة العذاب م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة تقول خرج ا تائبا منيبا و م ل ا ئ ك ة العذاب تقول إ ن ه لم يعمل خيرا قط فارسل الله ملك قال أ ن ق ي س بين ا ل أ ر ض ي ن ف إ ل ى أ ي ت ه م ا كان أ ق ر ب كان لها ف أ و ح ى الله إ ل ى ا ل أ ر ض ا ل ط ي ب ة أ ن تقاربي و إ ل ى ا ل أ ر ض ا ل س ي ئ ة أ ن تباعدي فقبضته م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة ففيه فضل العلم و أ ن العالم لا يقنط الناس ولا يؤيسهم من روح الله عز وجل و إ ن م ا يحثهم على ا ل ت و ب ة ويفتح لهم أ ب و ا ب ا ل ت و ب ة والرجاء قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من رحمه الله ان الله لا يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم طيب أ ح س ن ت نعم ハリーフマワーウィンのビシュフィアンフ م ル・ボクハーリを見せる。 ي ف ق ه في الدين دل ذلك على أ ن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا و حديث أ ب ي الدرداء إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا ج ر ه م ا ولا دينارا و إ ن م ا ورثوا العلم فمن أ خ ذ به فقد أ خ ذ بحظ وافر فقبلت, الماء فقبلت الماء فأمتت فقبلت الماء فأرضا طيبة فقبلت الماء فأمتت الكلة والعشف في فقهت ونفعوا قال طيبة بمثل بمباعث به الماء الماء الماء الكلة الكثير الدين لله العلم فعلم وتعلم وذكرتنا من من حديث أحسنت جزاك الله خيرا طيب المهم أ ن ا ل أ د ل ة في العلم وفضله أ د ل ة ك ث ي ر ة جزاكم الله خيرا ذكرتم طرفا منها قال بيان العلم والعلماء إ ذ ن ينبغي أ ن نعرف ما العلم الذي أ ث ن ى الله على أ ه ل ه هو علم الكتاب و ا ل س ن ة على فهم صحيح مسدد فهم من فهم السلف وعلى ر أ س السلف الصالح ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و الفقه كل الفقه أ ن تفقه عن مراد الله و مراد نبيه صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم هذا هو الفقه النافع أ م ا أ ن يعتني المرء بما قال فلان أ و علان أ و أ ن يتعصب ل ط ا ئ ف ة أ و ل ج م ا ع ة أ و ل م ق ا ل ة أ و لعادات أ و ل أ ع ر ا ف أ و ل أ س ل ا ف أ و لقوانين و أ ن ظ م ة فهذا من الخذلان بيان العلم والعلماء والفقه, والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم إ ذ ن هنالك من يتشبهون ب أ ه ل العلم و ل ي س من أ ه ل العلم ل ي س من أ ه ل العلم في تحصيله ف إ ن ه م لم يحصلوا العلم من أ ص و ل ه ا ل م ع ت ب ر ة و قد يكون هذا ل ض آ ل ة علمهم و ل أ ن ه م أ خ ذ و ا من العلم نتفا يسيرا ثم صاروا بعد ذلك بزي العلماء و إ م ا أ ن يكونوا ليسوا من أ ه ل العلم أ ن يكونوا قضوا أ ع م ا ر ه م في تعلم ما لا ينفع هذا اشتغل ب م ع ر ف ة المذاهب ولم يشتغل ب م ع ر ف ة الحق والصواب من كتاب الله ومن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فصار مقلدا متعصبا لمذهبه وقد قال أ ه ل العلم و أ ج م ع و ا على أ ن المقلد ليس بعالم وفي الوقت نفسه أ ج م ع و ا كما قال الشافعي أ ج م ع الناس على أ ن ه من استبانت له س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أ ح د كائنا من كان فاهل التعصب شاق على قلوبهم أ ن يتركوا مذهبهم أ و أ ن يتركوا امامهم فهل هذا من العلم الذي أ ث ن ى الله عليه الجواب لا هذا من التعصب المقيت و إ ذ ا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا وهذا و إ ن لبس زي العلماء وتجلبب بجلبابهم ولبس إ م ا م ت ه م فليس من العلماء وهو متطفل على م ا ئ د ة العلم كذلك أ ي ض ا بعض الناس يحفظ بعض القصص ويطوف من مسجد إ ل ى آ خ ر ومن ق ن ا ة ف ض ا ئ ي ة إ ل ى ق ن ا ة أ خ ر ى و ي ه م こ أن ي に و 99 ن ذ あったりとかしてあったりとかしてあった ه とかしてあったりとかしてあったりとかしてあったりとかしてあったりとかしてあったりとかしてあったりとかしてあったりとか ق ص ة جليبيب و ق ص ة ماعز وغيرها من القصص منها الصحيح الثابت ومنها الضعيف وصار يذهب من مكان إ ل ى آ خ ر وقد لبس زي العلماء والناس إ ذ ا سمعوا مثل هذا القصص مالت أ ن ف س ه م وقلوبهم إ ل ى مثل هذا السماع واعتقدوا في المتكلم أ ن ه من أ ه ل العلم فسئل ف أ ف ت ى بغير علم فضل و أ ض ل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ماذا قال قم قم انت أ ن ت قد لبست اليوم خمار العلماء هذا هو إ ي ش هو هذا إ ذ ا مات العلماء اتخذ الناس دروسا جهالا ف س و ء بغير علم ف م وظلم اذا مات العلماء هذا هذا هذا ما سمعنا بهذا اللفظ في ا ل م ل ة نعم عرفت إ ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس و إ ن م ا يقبضه بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فظلوا و أ ض ل و ا إ ذ ن فلا بد أ ن تفرق أ ي ه ا الطالب بين العالم الرباني الراسخ وبين القصاص ولا بد أ ن تفرق أ ي ض ا بين من أ خ ذ العلم من أ ص و ل ه على أ ه ل العلم الكبار أ خ ذ علما و أ خ ذ ت ر ب ي ة و أ خ ذ حالا و أ خ ذ فهما صحيحا ل ل إ س ل ا م وبين من قد تخرج من عند ي الحركيين الحزبيين لا بد أ ن تفرق بين هذا وذا في زمن اختلطت فيه ا ل أ و ر ا ق وصارت ا ل أ م و ر من كان أ ك ث ر ف ص ا ح ة كان أكثر ك اكثر ن أ أ ت ب ا ع ا وكان أ ك ث ر د ع ا ي ة وكان أ ك ث ر ترويجا وتحفل به القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة ويتركون الجبال القمم ا ل ش ا م خ ة ファーザーの言葉 ل ع ل でいる。 والفقه و ا ل ف ق ه ا は、このよう ن 知ってい ب ه は、このように知っている ت は知 ه ている人は ل ل てい ل 人は知っている人は知っている人は知っている人は و っている人は知っている人は知 بالكرام فلاح يشوهوا تشبهوا ن لم تكونوا مثلهم إ ن التشبه بالكرام فلاح لا ب أ س أ ن تتشبه ب أ ه ل العلم في عبادتهم في أ خ ل ا ق ه م في سمتهم لا أ ن تتشبه فتصير عالما تفتي الناس وتتكلم في دين الله لا هذا ليس من التشبه المحمود هذا من أ س ب ا ب الضلال والزيغ قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم وقد بين الله تعالى هذا ا ل أ ص ل في أ و ل س و ر ة ا ل ب ق ر ة من قوله يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعم ニ عمة التي أنعمت عليكم بنو إسرائيل أصلهم من و هم أبناء من قوم أنت هذا أنت الذي اشترط علي إلا أسألك أنت تنزلت عن الشرط نفسي. لا باستريح يا اخي الله يحفظك لكن أ ن ت شجاع جزاك الله خ ي ر نعم قم عند ا ل أ خ ي ر ذاك ورا ء أ ي و ة أ ن ت رافع يدك قم هم أ ب ن ا ء يعقوب عليه السلام صح أ ح س ن ت أ ب ن ب ا ء يعقوب كم سبط وقطعناهم د اثني عشر أ, ا. ا, أ س ب ا ط ا اثني أحسن عشر هكذا وبنو اسرائيل كانوا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون فهم ادعوا انهم من اهل العلم قد امتن الله عليهم بنعمه فجحدوها وحملوا التوراه ولم يحملوها 神様の م 葉を言 ا とおり、このように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとお م このように言うとおり、 なんでしょうね。 ابو سعيد <ت ص في ق> اخطاته <ت ص في ق> نعم <ت ص في ق> ابو محمد اصبته احسنت <ت ص في ق> وكان من تشبههم ب ه ل العلم وليسوا من ه ل العلم ن ه الع م كانوا ي م ر و ن الناس بالبر وينسون أ ن ف س ه م ولذا العلم الحق ما هو النافع لصاحبه هو الذي يورث خ ش ي ة الله عز وجل إ ن م ا العلم ا ل خ ش ي ة والعلم الذي يزيدك خ ش ي ة لله عز وجل علم صحيح أ م ا إ ذ ا فارق العلم العمل أ و فارق العمل العلم ف إ ن هذا ك ش ج ر ة بلا ثمر وليت ا ل أ م ر أ ن تكون ش ج ر ة بلا ثمار بل موعود صاحبه بالعذاب قال ويزيده وضوحا ما صرحت به ا ل س ن ة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام ا ل ب ن ي د ع ب ا ر ة م ت ك ر ر ة من المؤلف والذي يبدو أ ن المؤلف كان م ت أ ث ر ا غ ا ي ة ا ل ت أ ث ر لحال المعاندين للحق ف أ ر ا د أ ن يبين أ ن العوام بل البليد من العوام يفقه هذا فكيف أ ن ت م وتدعون العلم فكيف بكم و أ ن ت م ممن يدعي العلم والفهم ولا تفقهون مثل هذه ا ل أ م و ر ويزيد وضوحا ما صرحت به ا ل س ن ة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد يعني ا ل س ن ة أ ي ض ا أ ك د ت هذا المعنى و أ ن أ ه ل العلم لهم أ و ص ا ف وان اهل العلم هم الذين يخشون الله عز وجل وهم الذين يعملون بعلمهم وهم الذين فقهوا مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم الذين نالوا ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء وهو العلم ثم صار هذا أ غ ر ب ا ل أ ش ي ا ء مع وضوحه ومع ما جاءت به ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة في فضل العلم وبيانه صار هذا العلم من اغرب ا ل أ ش ي ا ء و إ ل ى وقتنا هذا بل أ ش د إ ذ ا ذكروا العلم في مجالسهم فهم يمتدحون علم الفيزياء وعلم すゑひろじ يره هذا في الاعداد مازالت موجوده كلاميدوموناس وسبيروجيره طحلب هذا تابع الطحالب طيب نعم すゑひろじ يره ير ما ادري ايش هذه الاشياء التي في ا ل إ ح ي ا ء والفيزياء والكيمياء وينبهرون بها غ ا ي ة ا ل إ ن ب ه ا ء تجد الواحد منهم إ ذ ا ذهب إ ل ى دول الكفر جاء منبهرا ا وبعضهم يريك بعض الصور يقول انظر هذه ب ي ض ة منقوش عليها اسم الله ف ي أ ت ي و يقول لا إ ل ه إ ل ا الله و عنده المصحف على الرف و هو ا ل م ع ج ز ة التي جاء بها محمد صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم لا يتدبره بل لا يكاد بل لا يكاد ي ق ر أ ه واخر ي أ ت ي أ ي ض ا يقول انظري لهذه ا ل ش ج ر ة ك أ ن ه ا لا إ ل ه إ ل ا الله منبهرا بهذا واذا تكلم الغرب اذا تكلم الغرب في العلم الحديث عن مساله تكلم بها ا ل ق ر آ ن قالوا انظر انظر الى العلم وكان ا ل ق ر آ ن لا يقنعهم إ ل ا اذا شهد به الكفار الغرب ا ل أ م ة ب ع ي د ة عن العلم والعلماء وعن م ع ر ف ة شرف العلم والعلماء ولذا بات العالم غريبا بين قومه صار العالم غريبا بين قومه. غربه ي ا بين ق و م غربة م ض ن ي ة بل غريبا بين أ ه ل ه ولذلك قال عروه بن الزبير أ ز ه د الناس في العالم أ ه ل ه تجده عالما راسخا وتجد الناس لا يحفلون به ولا يعرف قدر العلم إ ل ا أ ه ل ه والعلم رحم بين أ ه ل ه ولا يعرف لذوي الفضل فضلهم إ ل ا ذووه لذا تجد العالم في زماننا هذا يسكن في حي ربما كثير ممن حوله لا يعرفون قدره موجود هذا موجود أ و لا ولو جلس بينهم دكتور سكن بينهم دكتور أ و مهندس أ و أ س و أ من هذا أ ن يكون ليس من أ ب و ا ب العلم ربما لاعب ك ر ة لو سكن في م د ي ن ة لعرفته كل ا ل م د ي ن ة صحيح ا خ و ة او لا هذا يدلك على الحال الذي نعيشه عبد الله بن المبارك عالم خرسان ومفتيها كان قد خرج و تحلق حوله والتف حوله ط ل ب ة العلم عدد كبير من طلاب العلم هذا عالم خرسان ومفتيها عبد الله بن المبارك أ ب و عبد الرحمن الذي قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب جامع خصال الخير لم يفته ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا بشرف ا ل ص ح ب ة هذا الرجل تجمع حوله عدد كبير عظيم من ط ل ب ة العلم من المحدثين فخرجت ج ا ر ي ة من ش ر ف ة القصر قصر هارون الرشيد قالت من هذا ت ف ا ج أ ت هذه ا ل ج ا ر ي ة من هذا الذي حوله هذا العدد الكبير من الخلق قالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم خرسان ومفتيها قالت هذا والله هو الملك هذا والله هو الملك لا ملك هارون الذي ي أ ت ي ه الناس إ م ا ر غ ب ة أ و ر ه ب ة يعني ر غ ب ة فيما عندهم من دنيا أ و ر ه ب ة و خوفا منه هؤلاء ما تجمعوا على هذا الرجل إ ل ا محبه له و لعلمه عرفتم هذا في وقتهم أ م ا في وقتنا هذا فكما أ خ ب ر ت ك قد يسكن العالم الجهبد في مكان و ا ل م ن ط ق ة لا تدري من هو وقد حصل لبعض إ خ و ا ن ن ا أ ن زاروا بعض أ ه ل العلم جيرانه لا يعرفونه ويرحل إ ل ي ه ط ل ب ة العلم من أ ق ص ى الدنيا ف إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا ً وسيعود غريبا و إ ن كان من ش أ ن العلماء أ ن ه م كانوا يفرون من ا ل ش ه ر ة قال سفيان الثور ي لولا أ ن أ س ت ذ ل لسكنت بين أ ق و ا م لا يعرفونني خشي سفيان الثور ي أ ن يسكن في مكان ولا يعرف قدره فيذل عرفتم فمن أ ج ل الا يذل بقي بين ط ل ب ة العلم الذين كانوا ينهالون عليه ب أ ع د ا د ع ظ ي م ة وكان بعض ا ل أ ح ي ا ن يخرج هائما فلا ينتفع من علمه م د ة ما معنى لا يريد أ ح د ا يخرج هكذا واذكر ان شيخنا رحمه الله شيخنا من هو مقبل بن هاد ي الوادعي رحمه الله قال لقد ابتليت بالشهره ففعلا الشهره تعتبر ابتلاء عظيما على العالم وكلما قوي علم العبد كلما خاف على نفسه وكلما ضعف علمه كلما تكثر ب ا ل أ ت ب ا ع و ا ل أ ن ص ا ر ولذا تجد العلماء لا يحبون أ ن يعرفوا ولا يحصل منهم في غالب أ م ر ه م ما يتميزون به إ ن م ا كان أ م ر ه م أ ن ه م يختفون فيظهرهم رب العالمين واليوم الذي هو في ح ق ي ق ة أ م ر ه خفى يسعى كي يظهر نفسه فعلى طالب العلم أ ن يعالج نفسه في هذه ا ل أ م و ر و أ ن يطلب العلم لوجه الله عز وجل و أ ن يفر ما استطاع من ا ل ش ه ر ة ف إ ن ه ا ربما تكون ق ا ص م ة ظهر الله وحب الظهور يقسم الظهور ونحن نخبركم عن أ ن ف س ن ا فلسنا أ ه ل ا لهذا الذي ترونه لا من حيث العلم ولا من غيره لكن هذا ا ل أ م ر من باب التعاون على البر والتقوى ولو كنا في م ن د و ح ة من هذا لتركنا هذا ا ل أ م ر أ ي ض ا لا أ ح ب ل أ ح د من إ خ و ا ن ن ا أ ن يتعلق بي ف أ ن ا هذا ا ل أ م ر بريء منه لا يتعلق ب أ ح د ولا يعتقد أ ن ن ي من أ ه ل العلم ولا يعتقد ب أ ن ن ي مرجع بنا من الجهل ما لا يعلمه إ ل ا الله عز وجل ف أ ن ا بريء من أ ي تعلق لشخص أ ن ه يعتقد أ ن ن ا من أ ه ل العلم و المرجع ط ل ب ت علم صغار نتعاون مع إ خ و ا ن ن ا و أ ب ن ا ئ ن ا على العلم و التعلم ليس غير فلتصعد همتك في أ م ر تعلم الدين والفتوى والرجوع إ ل ى العلماء الكبار و إ ذ ا كان الشيخ مقبل ا ل و ا د ي رحمه الله قد ذكر هذا مرارا في دروسه يقول لا يقلدني إ ل ا هابط وهو من هو في العلم والفضل ف أ ر ج و من ط ل ب ة العلم أ ن يترفقوا ب أ خ ي ه م فلا يعدو كونه طالب علم صغير فليبلغ الشاهد الغائب قال ويزيده وضوحا ما صرحت به ا ل س ن ة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البريد ثم صار هذا أ غ ر ب ا ل أ ش ي ا ء وصار العلم والفقه هو البدعه والضلالات وهذا من ا ل غ ر ب الشديده ان يصير المعروف منكر والمنكر معروفا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ف أ ي ما قلب أ ن ك ر ه ا نكتت فيه ن ك ت ة سوداء واي قلب ب ض ا و أ ي ما قلب أ ش ر ب ه ا نكتت فيه ن ك ت ة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين أ ب ي ض مثل الصفا لا تضره ف ت ن ة ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض و أ س و د مرباذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إ ل ا ما أ ش ر ب من هوى انظر كيف تغير حال القلب حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا فهؤلاء صارت البدع والضلالات هي عندهم العلم وصار العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم هو التنطع وهو التشدد وهو التخلف ف إ ذ ا قائل ما السبب في أ ن صار الحال هكذا ما الجواب نعم قم نعم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما هو ستكون ف ت ن ة يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير وتكون ا ل ب د ع ة هي ا ل س ن ة قالوا متى هذا إ ذ ا كثر خطباؤكم وقل فقهاؤكم وتفقه ا لغير الله احسنت كلام طيب هذا والسبب في هذا ايضا السبب في هذا عدم قيام اهل العلم الحق بما أ و ج ب الله عليهم من بيان العلم والهدى فلربما تجد عالما بصره الله بالحق فلا يصدع به وتجد عالما عرف الحق لكنه مال قلبه إ ل ى الدنيا فالدنيا تصرف أ ه ل العلم على الصدع بالحق كذلك أ ي ض ا حب المناصب والجاه ف إ ن هذا يصرف أ ه ل العلم عن رسالتهم كذلك أ ي ض ا الخوف من أ ه ل الباطل ب أ ن تكون لهم ش و ك ق و ي ة فيسكت أ ه ل العلم فتنتشر البدع والضلالات حتى تصير عند عامه الناس هي ا ل س ن ة والحق ولذا من أ ع ظ م الواجبات على أ ه ل العلم أ ن يبينوا الحق للناس و أ ن يصبروا ويصابروا وان يزهدوا في حطام الدنيا ف إ ن الدنيا تحول بينك وبين الصدع بالحق ل أ ن الذي سيصدع بالحق سيؤذى ربما لو كان يجري عليه مال من بيت مال المسلمين قطع عليه المال و إ ذ ا كانت له و ظ ي ف ة ربما هدد بالفصل من ا ل و ظ ي ف ة ولذلك بعض ولاه ا ل أ م ر والحكام من أ ج ل أ ن ي أ س ر ا ل ع ا ل م و يكون في قبضتهم جعلوه وزيرا جعلوه وزيرا و مرتب الوزير ع ا د ة كم يكون كم يكون يا عبد ا ل م ه ي م لك اشتغال بالوزراء أ ن ت ما تدري كم يكون عاده ة لا هو يكره هذا خ ب ر ن ا أ ن ه يكره هذا نعم فلنقل و عشرون أ ل ف ا ربما أ ك ث ر لو قلنا عشرون أ ل ف ا مرتبه كل شهر طيب ف إ ذ ا جاءت بعض المسائل التي ينبغي ل أ ه ل العلم أ ن ي ب ي ن الحق وتراخوا هم في إ ع ط ا ئ ه المرتب لشهر أ و شهرين وقد أ ل ف ت ا ل ع ا ئ ل ة ح ا ل ة م ت ر ف ة إ ذ س م ا ح ة الوالد ي أ خ ذ مرتبا قدره عشرين أ ل ف ا ف ا ل ع ا ئ ل ة قد أ ل ف ت النعيم فكيف سينزل برغبات أ ب ن ا ئ ه 私たちのように言を言うことを言うことを言うことを言う و たちはこのように言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言うことを言 ا ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うこ ي を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ط う ووطن نفسك على الكفاف ووطن نفسك أ ن ك ربما تبقى وحدك قال الشيخ مقبل بن هاد ي الوادعي رحمه الله ووالله لو ذهبتم كلكم وبقيت وحدي ما تركت هذا ا ل أ م ر ووالله لو اكل التراب ما تركت هذا ا ل أ م ر هذا كلام شيخنا رحمه الله وكان كلاما وواقعا و ح ي ا ة عاشها هذا ا ل إ م ا م ف إ ذ ا من أ س ب ا ب انتشار الضلال على أ ن ه هدى ومن أ س ب ا ب انتشار البدع على أ ن ه ا سنن سكوت أ ه ل العلم أ س و أ من هذا و أ ق ب ح ايها ا ل إ خ و ة أ ن يتكلموا بالباطل ويعلمون أ ن ه باطل من أ ج ل ماذا من أ ج ل هذه الدنيا من أ ج ل المناصب من أ ج ل ا ل أ ط م ا ع من أ ج ل خوف من أ ص ح ا ب ه أ و من عتب العاتبين أ و عذل العذال يكون ضعيفا على الصدع بالحق والله قد ذكر في أ و ص ا ف المؤمنين لا يخافون ل و م ت لائم وقد قال ل أ ب ي ذر لا تتولين مال يتيم لا أ و ل ه ا و أ ن تقول الحق ولو كان مرا ّ فطالب العلم وقبله العالم ينبغي أ ن يعلم أ ن بسكوته يظل المسلمون وبسكوته يخطب ا ل ز ن ا د ق ة على المنابر وبسكوته يظهر قرن البدع وبسكوته يموت من مات على الشرك والبدع وبسكوته يصير الباطل الذي لا يختلف فيه إ ث ن ا ن ولا ينططح فيه كبشان يصير من ا ل س ن ة والهدى لتبيننه للناس ولا تكتمون وهذا الذي جعل ا ل إ م ا م أ ح م د يهجر كثيرا من علماء ا ل س ن ة ل أ ن ه يعتقد أ ن ه لا يسعهم أ ن يسكتوا عن الباطل ل أ ن العامه تبع لمن العامه تبع لعلمائهم والناس بلا علماء ك ا ل أ ن ع ا م ا ل س ا ئ م ة ليس لها راعي يقودها ف إ ذ ا الحذر من أ ن ي أ س ر ياسرك أ ي ه ا الطالب للعلم المال لقد دقت ورقت واسترقت أ ع ن ا ق الرجال ايش بعد ما في أ ح د يحفظ البيت لقد دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال أ, الر ال أ حسنت يا خان من الذي أتى بالقوم ج ز ا ك الله خير تفضل استرح ع ط و ل كتاب هذا نعيدها إن شاء الله لقد دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أ ع ن ا ق الرجال أ ل م اقل لكم طالب علم صغير هذا واقع صح او لا صح او لا من القائل صح طيب قال وصار العلم نعم ه يعني المال خان ف ت ن ة كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فيكم أ ح د ما يحب المال أ ن ت قم قد قال الله وتحبون المال حبا جما ما تحب المال لكن حب المال غريزي فطري راجع راجع نفسك يا أ خ ا ن فكر إ ل ى بعد ص ل ا ة المغرب طيب ربما يكون عندك تفصيل لا تحب المال كثرته التي تلهي أ ب د ا مطلقا انتهى الوقت